أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواكعة ليس لوقعتها كاذبة غافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبان بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشعمة ما أصحاب المشعمة والسابكون السابكون أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِنِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ مِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها وَلَا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون وَلَحْمِ طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون jazaa'am bima kaanu ya'maloon la yasma'oona feeha lahawwaw wa la ta'thima illa kilan salaaman salama wa ashaabul yameeni ma ashaabul yameen fee sidrin makhdhoor Wapalhim mandud, wazilli mandud, wama maskub, wafakilatim kasero, la ma kota, ati uwa la mamnua, insha'na hunna in sha'a faj'alna hunna asraba li ashaabil yamin thullatum wa thullatum wa Fisa mu mu mu, maha mi, o zilli mi jahmu, la barid ju ala karim, inna gumka nuga bella dalika mu trofin, o kanu ju siruna la lümfin lazim, o kanu ju kununa ida mitna, o kuna turaba ua izoma. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّنُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٌ ثُمَّ إِنَّا أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زبقون فمالئون منها البطون فشاربون عليهم من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن القالكون نحن قدرنا بينكم الموت وما نَحْنُ بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وَنُنْشِئُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حطاما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 لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ جَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمُ الشَّجَرَةَ أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَا ذَلِكَ رَتْقًا وَمَتَاعًا وَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا وَقَعَ عَن النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ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 Oa hina idintal zurun, oa nahnu aparabu ila la dubasirun. Fala ulaa inkun,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 وكان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم